عن اربعه اشهر فان فاء فان الله غفوا وَإِنَّ زَمُّ الطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنَّ نَبِيَّ أَمْفُسِهِ نَسَتَقُرُوا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الرحمن الرحيم ان كن يؤمن النبي وَأَبُؤُ لَتُنَّ أَحْقُ بِرْدِ نَّفِذَ لِكَ إِن أَرَدُ إِصْلَاحًا ولهن مِثْلُ الَّذِي உ உசியலின் வீம்மா ஊசி வீரி والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامسكوا بمعروف او تسامحوا بفضله ريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتم شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفت تُمَّ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ مَنْ فَتَدَى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَتَعَدَّوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن قُل لَّقَاءَ فَلا جُنَاحَ عَلَيَّ مَن أَن يَتَّقِ رَجْعًا وَنَأْنِكِيمَا حُدُودَ الله